الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وني ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم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 ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرم ربهم ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا املا جهنم لاملا ان جهنم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 خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفاً وطمعاً, يدعون ربهم خوفا وطمعا, يدعون ربهم خوفا وطمعا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 وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون إِنَّ ربك هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يختلفون فِيهِ يُخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ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 أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا